الأصل كما قال الله جل على هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا عباد الله المسلمين سموا عباد الله المسلمين كما عند الترمذي من حديث الأشعر بسند صحيح التسمي بغير هذه الأسماء المشروعة يرث التحيز والتعصب ويرث العدوات والبغضاء لأن كل شخص سينتسم له معينة ولجماعة معينة. فحاول أن تسيبون للطائفة الفلانية، وحاول أن تسيب الطائفة الفلانية. وتتفرق كلمة المسلمين بقدر تعدد الجماعات. والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولأن تعدد يؤدي التنازع. لأنك لابد لا بد نامكان التصنيف. هذا جماعة فيها كذا وعلى منهج كذا، ولا في كذا. والطائفة الفلانية على منهج كذا وفيها كذا وهذا. كده. ثم يتولد من ذلك التصنيف بمعنى تقول للشخص فلا تذهب للجماعة الفلانية ولا تذهب للجماعة الفلانية فعدم التصوف واقع طبعا ليس كلام هذا كلام معلق في الفضاء أو كلام آآ آآ متوهم هذا كلام واقعي حتى النساء لعبد ما ما بقدر ما يوجد جماعة بقدر ما يكون الولى لهذه الجماعة والله يقول ولا تنزعف تشف وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين أي ريحكم أي قوتكم بقدر ما يوجد من ذلك بقدر ما تضعف القوة وذلك لو أن الآن الجماعات طبعا تتفق في الأصول ما إحنا نجي التجميع على شرك أو على مخالف نحن نتكلم على الجماعات المتفقة في الأصول لو أن هؤلاء التفقون ويعرفون ويكونوا تحت راية واحدة كان أقوى لهم وحين يهابهم العدو ويوم يزيدون لقوة إلى قوتهم وعزا إلى عزهم ومكانة إلى مكانتهم ونفوذا زيادة على نفوذهم لأنهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا ولأن هذا الاستجاب لأمر الله واستجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرع المسلم أن يتنازع عن بعض أرائه لمصلحة أكبر لمصلحة أكبر والاجتماع على مفظول خير ما التفرق على فاضل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديث يحتمل بعض الضيب لمصلحة أعظم وهذا واضح جدا في الحديث اللي في البقاري والسمطان من ذلك ابن القيم رحمه الله في فوائد هذا الحديث في زاد المعاد في المجلد الثالث بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في البقاري والذي نفس بيده لا يطلبون خطة يعظمون بها حرمات الله إلا جبته إليها علق على هذا ابن القيم وهذا لفظه بحروفه يقول كل من التمس المعاونة على أمر محبوب الله مرض الله وجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق هذا نفظه الرحمن تعالى بحروفه أما ما تفضلت بذكره بأن قد سيوجد جماعة لا للتحجل ولا للتعصب إنما فقط لمجرد التمييز عن الآخرين هذا لا يمنع منه لكن يحدق يحذر التحيؤ التعصب وتفريق كلمات المسلمين فإذا وجد شيء من هذا فهو يمنع هذا أما إذا وجد لا ليس مقصود من هذا الشيء الله مقصود هو التميز عن الرأيات الجاهلية والرأيات البغذية والعلمانية والطوائف المخالفة لأهل الإسلام هو ذات التسمية ما شيء معروف أن السلف مسؤول السلف الصالح ما فيها تسمية لا ما في شيء لأنك وأنت ما أنت تسمي كانت بمعنى هذا لا دا أصل السلفية بمعنى كلمة ممتلعة بهذا السلف الأصل يعني مستجيب المعنى هو التمييز بين هؤلاء كان هذا السلف يسمونه للسنة والجماعة يسمونه للسنة والجماعة، وهذا رفض متفق عليه في الجملة هذا رفض متفق عليه في الجملة كذلك تسمي للسلف من قدامه رحمه الله تعالى في أحد الرسائل حكى الاتفاق على هذا أن ينتسب تسبن للسلف السلف مقصود السلف الصحابة والتابعين لكن يوجد الآن ناس تسبون للسلف يقول نحن سلفية ومرجع أو جهمية، وهم مخالفون للسلفة الصالح، فما أصبح للاسم حقيقة، وأصبح الإنسان ربما يتسمى ليعمي ظلالا عن الآخرين، ليعمي ظلالا عن الآخرين، فالتسمية ذات التسمية ما هي ليست قضية ذات التسمية، حين يسمي لا ساجي يسمي جماعة جماعة التبرير، جماعة يبلغ عن الله، هذا مقصود، ولا خ جماعة الإخوان المسلمين لماذا يسمونه؟ يبعدنا مسلمون. لكن ما كان لللف هو المقصود هو أولا للجماعة والبرى من الجماعات الأخرى الذي ينتسب للجماعة يكون له خاص وهذا معروف في جماعات والذي لا ينتسب للجماعة يكون له تعامل آخر نحن ما نريد من المسلمين هكذا نريد من يكون أمة واحدة لكن إذا لك قلت كما تفضل المقصود هو التمايز عن الآخر هذا مطلب لكن ممكن نتحاشى قضية التفرقة ونضع تمايز على الآخرين بطرقها مثل أهل السنة اسم شرعي وارد في الكتاب وارد في السنة ومجمع عليه لقيل على أهل السنة هذا أمر جيد على السنة والجماعة هذا المتفق عليه ولذلك يسمون العلماء عقايدة على السنة والجماعة بحيث يطول على عقايدة السنة الجماعة كون عاديات طائفة أخرى يتسمون بأهل السنة ما يعني التخلص من هذا السن بدليل في هذا العصر الحاضر نستسمون للسلفهم جهمية هل يعني نتسمى بالسلف؟ ورحنا على الحق وعلى الكتابة والسنة لا معنى هذا فكل السنة نسبه طريقة الأولى السنة والجماعة حتى لا يحصل تفرقة ولا يحصل تعصب ولا يحصل تحيز لفيئة دون فيئة ودى العذاب مثل الصحيح كما قال الرجل اللي يالي المهاجر وقال آخر يالي الأنصار قال نفسه أبي دعوه الجاهلية. وأنا بين ظهورك مع نسبة الأنصار والسنة وارث القرآن السابقون ومن المجوس لكن قصد معنى آخر قصد معناه ما قصد الاسم كما تفضلت الاسم الاسم هو لا يشرع بالكتاب والسنة والجمع ما في خلاف فلص القرآن نص السنة ولكن قصد معناه وهو التعصب يعني يا مهاجر ينصرني ليني مهاجرين ما هو بأي معنى مهاجر ينصرني ليني على الحق هو ناوتي المعناه فلذلك غاضب النبي عليهم قال أبي دعوه الجاهديون بيضهم دعوه فإنه منتنه معنا لف حق يا للمهاجرين يا لأ الأنصاب فالذي يخسر منه هو المسيح. أما التمائز عن مطلوب وواجب وأمر ضروري لأ بد منه لا يمكن تختلط الريات الجهادية الحقيقة على وفق الكتاب والسنة بالريات البعثية والريات العلمانية والريات الجامية والريات المحاربة للإسلام الإسلام أصلاً لا ينتصر بالتخليص ولا ينتصر بالتنازلات ولا يقوم الدين على هذا التجمع الذي هو غير محبوب لله وغير محبوب للرسول صلى الله عليه وسلم الديني أنه الحق, عن الحق إذاك ما عنده مفاصلة للباطل لا ينتصرون أبدا ولذاك جرت السنة الله الكونية على هذا جرت السنة الله الكونية أن الحق لا ينتصر حتى يكون له التمايز وله مفاصلة للباطل ولك ما ذكر عنه من الأنبياء بعثه الله عاش مع ولا خلطة وتركه له وانتصر بهم على الآخرين على أي شيء ينتصر معه ولا وذريون مشرك على مشرك يبقى شرك باقي يعني. إنما ينتصر حق بالتمايز ولك بعدة الرسل بأمر الناس بتوحيده والكفر بالطاغوت طاغوتن هو الشرك وامثاله إذا تتبرى منه قد كانت لكم سد حثم وراهب الذين معه قالوا لقوم ان برااء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم براءا منهم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضه ابدا <تصفيق> حتى تؤمنوا بالله وحده تبرى من العابد قابل لانه لا بد من فاصل ودي لا يقوم بهذا التقليط و المناداة باتحاد كافة المسلمين مع المشركين ومع الكافرين الصحابة ومع الذين ينتمون بوحدة الأديان إذن على شيء نجتمع وعلى أساس تقوم الدعوة ولأي شيء تدعو من تدعو إذن من يدعو من والله يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا فينتولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون والله أعلى